بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع التلحيد أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم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 لا تتم إلا بالسمع والطاعة مفهوم البيعة قال صلى الله عليه وسلم من شق عصى الطاعة وفارق الجماعة ومات ثميتته جاهلية مفهوم البيعة فلا يفرق المسلمين إلا أحد هذين الأمرين الأمر الأول الخروج على ولي أمر المسلمين وعصيانه والأمر الشاني الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البدع والمحدثات في الدين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلقوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ مفهوم البيع ولكن أعداء الإسلام خصوصا في هذا الزمان تحاولون أن يبثوا الفرقة بين المسلمين ويحاولون أن ينشروا الأشكار الخبيثة والسموم القاتلة التي تفرق جماعة المسلمين يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم قبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون فهذا أمر من أصل العقيدة اجتماع الكلمة والنهي عن التفرق واللزوم جماعة المسلمين وأمام المسلمين هذا من أصول حقيدة المسلمين. المسلمين مفهوم البيعة يجب علينا أن نسير على هذا المنهج ولا نستورد نظاما من الخارج مخالف للإسلام ونتبعه بل يجب علينا أن نتبع ما جاء به الشرع المطهر رسار عليه المسلمون مرهوم البيعة فلا أحد يبايع على السمع والطاعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخليفة ولي الأمر الدين النفيحة ولا نقول أنهم لا يناصحون يناصحون ولكن تكون النصيحة بالسرية التأمة التي يحصل بها الخير ويندفع بها الشر مرهوم البيعة وأيضا هذه الأمور لا يجوز أن يدخل فيها من هب ودد وإنما هذه الأمور توكل لأهل العلم وأهل البصيرة الذين يعالجون الأمور على ضوء الشريعة مرهوم البيعة فهذه هي البيع وأهميتها وأنها هي التي ينعقد بها الحكم بين الناس للبيعة بالطرق التي ذكرناها نقلا عن أهل العلم إن <تصفيق> الذي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 صالح بن فوزان الفوزان حافظه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم و أضارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألف على الحق قلوبنا و أصلح ذات بيننا و أهدنا السلام وجنبنا المعاصي ولا أتامج عنا من الراشدين أيها الأحبة في الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في خاتمة ملتقى إياكم الغلو الذي ينظمه مشكورا مكة بالدعوة للإرشاد وتوعية الجاليات بالروضة في من المحاضرات. خاتمتها هذا المساء مع والدنا صاحب الفضيلة العلامة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتا وعن محاضرة بعنوان أحكام البيعة وحكم مخالفة ولي الامر أو الخروج على ولي الأمر فذلك لبدء نشكر لفضيلته استجابته للدعوة ونسأل الله مبارك في علمه وعمله وعمره ونجعل هذا في ميزان حسناته ونرزقنا وياكم حسن الاستماع وحسن العمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلهوا لما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وذلك لما يترتب على الاجتماع اجتماع المؤمنين من القوة والتآلف والمحبة بينهم تناصر على الحق ولذلك شرع الله للمسلمين اجتماعات تتكرر عليهم في اليوم والليلة وتتكرر في الأسبوع وتتكرر في السنة اجتمعون في مكان واحد لأداء عبادة وفريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى شرع لهم صلاة الجماعة صلوات الخمس في اليوم والليلة وتوعد الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة الغير غير عذر غير عبر شرع وشرع لهم الاجتماع أسبوعيا لصلاة الجمعة شرع لهم الاجتماع أسبوعيا لصلاة الجمعة وشرع لهم اجتماعا سنويا لصلاة العيبين وشرع لهم اجتماعا أكبر يأتي إليه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها لأداء الحج كل سنة ووحد كلمتهم في هذه الاجتماعات يقتدون بإمام واحد في الصلوات الخمس وفي الجمعة وفي الأعياد وكذلك يجتمعون على أداء المناسك, المناسك الحج تحت قيادة واحدة هي الولاية على بلاد الحرمين وشرع الاجتماع أيضا لبعض النوافل في صلاة التراويح وصلاة الكسوف كل هذا تربية للمسلمين على الاجتماع والتآلف والتعارف والتراحم وأن يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عون فداعى له سائر الجسد السهر والخمم ففقدوا بعضهم بعضا في هذه الاجتماعات فمن فقدوه بحثوا عنه وتعرفوا على حاله ونصحوه إلى لم يكن له عذر لأن يحضر المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين فلو أن المسلمين تفرقوا وكل يصلي وحده ولا يرى بعضهم بعضا لحصل من التناهر والتناكر والاختلاف شيء كثير فهذا الدين ولله الحمد هو دين الاجتماع والتعاون على البر والسقوى والتناهي عن العثم والعدوان ولما كان الاجتماع للمسلمين لا يتم ولا يحصل إلا بقيادة تقودهم وتتولى امورهم وتنفذ الاحكام الشرعيه فيهم وتمنع الظالم عن ظلمه وتؤدي الحق لصاحبه هذا لا يتم الا بقياده وولايه منهم من المسلمين والولايه والقياده لا تتم الا بالسمع والطاعه قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه الوصية قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يعصم من الاختلاف والضلال أمران الأمر الأول السمع والطاعة بولي أمر المسلمين وعدم الخروج عليه وعدم معصيته إذا أمر بطاعة الله سبحانه وتعالى والأمر الثاني تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات فلا يفرق المسلمين إلا أحد هذين الأمرين الأمر الأول الخروج على ولي أمر المسلمين وعصيانه والأمر الثاني الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البدع والمهدفات في الدين وأمر وأكد صلى الله عليه وسلم على الصمع والطاعة لولاة الأمور فقال من يطع الأمير فقد أطاعا ومن عصى الأمير فقد عصان ونهى صلى الله عليه وسلم شدد عن مفارقة جماعة المسلمين والشنود والاختلاف فلهذا قال صلى الله عليه وسلم من شق عصى الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية قال عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ولما سأله حديثة بن اليمام ولي الله عنه حينما يحصل الاختلاف ماذا يعمل قال له صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعظى على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وانت على ذلك فأمره باعتجال الفرق المختلفة والتمسك بالكتاب والسنة ولو كان وحده تمسك بالكتاب والسنة حتى يأتيه الموت ويصبر يصبر على ما يلقى في ذلك من التعب ولو أن يعظ على أصل شجرة كل هذا يدل على احترام السمع والطاعة واحترام أولاك أمور المسلمين وعدم مخالفتهم ومعصيتهم ولكن أعداء الإسلام خصوصا في هذا آل الزمان يحاولون أن يبثوا الفرقة بين المسلمين ويحاولون أن ينشروا الأفكار الخبيثة والسموم القاتلة التي تفرق جماعة المسلمين تبغض إمامهم إليهم وتبغضهم إلى إمامهم من أجل أن ويصبحوا تحت أيديهم ويهونوا قيادهم لعدوهم لأن العدو يعلم أن المسلمين إذا اجتمعوا تحت قيادة إمامهم فإن عدوهم لن يستطيع أن ينال منهم أما إذا تضرقوا واختلفوا إن العدو يتغلب عليهم ويتدخل في شؤونهم وحينئذ لا يرحمهم ولا يشفق عليهم لأنه عدو والعدو لا يتوقع منه رحمة ولا يتوقع منه خير في عدوه فهذا أمر من أصل العقيدة اجتماع الكلمة والنهي عن التفرق ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين هذا من أصول حقيبة المسلمين وهو مسجل في كتب العقائب لتدارسه المسلمون جيلا بعد جيل ويدرسونه لأولادهم وشبابهم لأنه أمر مهم, مهم جدا ولما كان لا يتم اجتماع كلمة المسلمين وإتلافهم إلا بإمام ينصبونه لتولى شؤونهم فإن نصب الإمام فريضة فريضة على المسلمين ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغلوا في تجهيزه عليه الصلاة والسلام حتى بايعوا الخليفة من بعده مما يدل على أن, على أن عمر الإمامة والقيادة أمر مهم جدا لا تمر ساعة أو أي زمن إلا وللمسلمين إمام تنعقد عليه بيعتهم وجماعتهم والإمامة تتم بأحد أمور ذكرها أهل العلم الأمر الأول بيعة أهل والعقد لإمام يختارونه كما بايع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر الصديق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فبايعه أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار وتبعهم بقية المسلمين فبقية الرعية اهتبع لأهل الحل والعقد من الأمر والعلماء وذوي الرأي والعلم والشان فإذا بايع هؤلاء فالبقية تبع لهم لنوبون عنهم ويمثلونهم لأن المسلمين كالجسد الواحد وكالبنيان شدوا بعضه باهم هذا الطريق الأول من طرق انعقاد البيعة في ولي الأمر أن يختاره أهل الحل والعقب من المسلمين ويبايعونهم فإذا تمت بيعته من أهل الحل والعقد لجمت طاعته والانقياد له من حضر البيعة ومن لم يحضرها من المسلمين الأمر الثاني مما تنعقد به البيعة اختيار ولي العهد أن يختار ولي أمر المسلمين من يتولى العمر من بعده تسمى هذه ولاية العهد فإذا اختار ولي الأمر من يقوم بالأمر من بعده لزمت طاعة ولي العهد من بعد موت الإمام وتنفذ إمامته باختيار ولي الأمر له لأن ولي الأمر نائب عن المسلمين فإذا اختار وليا للعهد لزم المسلمين القبول والطاعة والدليل على هذا اختيار أبي بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب والله العهد من بعده فرضي بذلك المسلمون وانقادوا ولم يعترضوا فعمر بن الخطاب فولى الأمر لولاية العهد ممن قبله وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه طريق الثالث ما تتم به بيعة ولي الأمر إذا تغلب بسيفه على المسلمين تغلب بسيفه على المسلمين لم يكن هناك ولاية فقام رجل فيه الكفاءة وفيه القوة وتغلب بالقوة والسيف فإنه تجب طاعته وتتم ولايته بذلك لأنه نازعته تجر على المسلمين شرا وتفجر خلافاً وسفكاً للدماء فإذا قام واحد من المسلمين في مجتمع ليس فيه إمام إما أنه مات الإمام أو غير ذلك وتغلب بالقوة والسيف وهو مسلم تجب طاعته أما أن يقوم هذا وولي الأمر موجود فهذا أمر محرم ولا يجوز وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله قال إذا أتاكم من يريد أن يفرق جماعتكم من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يشق عصى الطاعة ويفرق الجماعة فاقتلوه كائنا من كان أما إذا لم يكن هناك ولي أمر وقام من المسلمين من تتوفر فيه الكفاية وتغلب بالقوة ففي هذا خير للمسلمين فتلزم طاعته ويمثلون لذلك عبد الملك بن مروان الأموي فإنه لما انتهت الخلافة من, من معاوية ويزيد ابنه وحصل بين المسلمين ما حصل من الاختلاف قام عبد الملك المروان وكان رجلا شهما شجاعا عالما حاجما فوبط الأمور, الأمور واستولى على الرعية فأطاع له المسلمون فيهم العلماء وفيهم أصحاب الرأي انقاذوا له وأطاعوا لما في ذلك من المصلحة للمسلمين فهذه هي الأمور الثلاثة التي تتم بها البيعة لولاية الأمر كما ذكرها أهل العلم أخذا من تاريخ المسلمين الماضي في عهد الصحابة والتابعين والقرون المفضلة ويجب علينا أن نسير على هذا المنهج ولا نستورد نظاماً من الخارج مخالف للإسلام ونتبعه بل يجب علينا أن نتبع ما جاء به الشرع المطهر وثار عليه المسلمون وأقروه فمن خالفه فقد شذى عن الجماعة ومن شز في النار أما ما يذكر الآن من البيعة بعض الفرق السياسية أو الفرق المبتدعة من أنهم يبايعون واحدا جماعات سياسية لا تدخل في المسلمين ولا ترى رأي المسلمين وإنما تريد أن تفرق الشمل فيبايعون واحدا منهم هذه بيعة باطلة وهذه ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عص الطاعة فاقتلوه كائنا من كان والنوع الثاني بيعة أهل البدع من الصوفية وغيرهم يبايعون واحدا منهم على أنهم يتسدعونه ولا يخالفونه مهما أمرهم يطيعونه ولا يخالفونه هذه بيعة أهل التصور ويطيعونه طاعة عمية وينقادون له انقيادا تاما وهو على غير هدى وليس هو ولي الأمر وإنما يعتبرون هذا من دينهم ويوجبون طاعته فهذا محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإن المسلمين أجمعوا كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمين رحمه الله المسلمون أجمعوا على أن من يرى أنه تجب طاعة أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه استتاب فإن تاب وإلا قتل فلا أحد تجب طاعته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحد تجب طاعته أبدا إنما يطاع إذا أطاع الله اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أما إذا خالف الرسول وخط له خطا يخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة أو في الاتباع فهذا يجب قتله إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى فالبيعة إنما تكون بولي الأمر قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يبدو الله فوق أيديه يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك يبايعون الخلفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فلا أحد يبايع على السمع والطاعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخليفة وولي الأمر أما القيادات الجماعية والحزبية والقيادات البدعية فهذه بيعات باقلة ولكن الأخيرة أشد وهي إرزام الناس بطاعة أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب التنبه لهذا الأمر فإنه أمر مهم جدا. ولا يجوز أن يقلل من شأن ولي الأمر لا يجوز أن يقلل من شأنه وأن يتكلم فيه في المجالس أو في الخطب أو في المحاضرات لا يجوز أن يتكلم بأخطائه وتشهر أخطائه لأن هذا يفرق الكلمة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 فتوصل إليه النصيحة توصل إليه النصيحة سراً بينه وبين الناس إما عن طريق المشافهة وإما عن طريق الكتابة وإما عن طريق المكالمة الهاتفية وإما عن طريق الوصية بأن يوصى من يبلغ النصيحة ولا تفشى النصيحة على الناس وتشهر بأحطاء ولاة الأمور لأن هذا يجلب شرا ولا يحقق خيرا لا يحقق خيرا وهذا المسلك هو الذي سلكه الخوارج من قبل سلكه عبد الله بن السودى اليهودي حينما أخذ يسب عثمان الخليفة الراشد خليفة الثالث من الخلفاء الراشدين جعل هذا اليهودي الذي ادعى الإسلام ينفث سمومه بين المسلمين ويؤلبهم على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتج عن ذلك ما نتج من قتل عثمان رضي الله عنه وانفتح باب الفتنة على الأمة ولا تزال الأمة تعاني بعد مقتل عثمان بسبب هذا الخبيث الحاقد الذي أخذ ينفف سمومه لمسبة الخليفة حتى حقد السفه وضعاف العقول وضعاف الإيمان حقدهم حتى انتهى الأمر إلى من انتهى إليه من الجريمة الكبرى وكذلك الخوارج ماذا حصل منهم من الشرور على المسلمين ولا يزال يخرج منهم من يخرج ويحصل شرورا على المسلمين بسبب مخالفة أولاة الأمور وشق عصى الطاعة بحجة الغيرة على الدين وإنكار المنكر بل هذا هو المنكر نفسه ليس هذا هو النصيحة هذا هو المنكر ليس هذا هو الأمر بالمعروف هذه طريقة الخوارج والمعتزلة أنهم يقومون على أولاة الأمور ويشقون عصى الطاعة ويقولون هذا من إنكار المنكر بل هذا هو المنكر نفسه لما يلزم عليه من شقع سطاعة وتفرق الجماعة وسك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال وتسلق الأعداء ليس هذا هو العلاج إذا حصل أخطاء من بعض ولات الأمور ليس العلاج أن تشهر أخطاؤهم في المجتمع لأن هذا يحقد الناس ويجري الأشرار وبالتالي يقول إلى الافتراق والشقاق ويقول إلى ما لا تحمد عقباه فهذا أمر يجب تنبه له لأنه قد ينطل على بعض الناس أن هذا من الغيرة لدين الله ومن انكار المنكر نعم إنكار المنكر واجب لكن انكار المنكر له درجات وله أحوال وله نظام بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فليس من إنكار المنكر تشهير بولاة الأمور تحريض الناس عليهم تكبير أخطائهم هم بشر يخطئون ويصيبون ما في شك ولا نقول إنهم لا يناصحون يناصحون ولكن تكون النصيحة بالسرية التأمة التي يحصل بها الخير ويندفع بها الشر فهذه أمور يجب فقط لها لأننا الآن كما تعلمون نعيش في عالم يختلط فيه الحابل بالنابل وظهر من يبدع العلم والله أعلم بحقيقته وظهر من يبدع النصيحة والله أعلم بما يكن في نفسه فحصل خوض في هذا الأمر العظيم وهذا أصل من وصول العقيدة لا يجوز التهاون به والعلماء لم يهملوا هذا الشيء بل إنهم ذكروه في كتب العقائد ونظموه نظموه ووضحوه وبيّنوا ما لولاة الأمور من الحق وما للرعية من الحق بيّنوا ما لولاة الأمور على الرعية من الحق وبيّنوا ما للرعية على ولي الأمر من الحق بموجب الكتاب والسنة لا بموجب الأهوى أو تقليد الأعمى أو التأثر بما عند الكفار من الفوضى فأمر المسلمين أمر متميز قال الله سبحانه كنتم خير أمة أخرية للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ومن المنكر من المنكر الكلام في ولاة الأمور مما يدر شرا ولا يحقق خيرا ولا يكون من النصيحة وإنما هو من القضيحة وإغار الصدور يجب التنبه لهذا الأمر فإنه مهم مهم جدا ولا يصلح المسلمون بدون ولاة أمور ومن أين يأتون ولاة الأمور يأتون من الملائكة ولكن الأمور منهم من نفس المسلمين ومن نفس المجتمع ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال منكم أي من أي مسلمين هو لي الأمر من المسلمين بشر يخطي ويصيط ولكن لا يتخذ من خطأه التشهير والتغرض ونشر الاختلاف بل يناصح بالطريقة الصحيحة الله جل وآله قال لموسى وهارون حينما أرسلهما إلى فرعون الملك الجبار قال فأتياه قال اتياه ما قال لعوبه بالمساجد ولا بالأسواق صبه لأن هذا يجر شر قال فأتياه اتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ائتياه هذا لوقفوا بالشوارع واللذين فجمعات وسبوا في العون أنه يتسلط على الناس كلهم لكن قال ائتياه وإلى أتيتم منه قولا له قولا لينا لا تثيروه بالكلام القاسي وعنجهية ما أنه كافر ملحف لكن الكلام الطيب يؤثر على الإنسان لكن الكلام الطيب يؤثر على الإنسان ولو على الأقل يخفف شره ويخفف وطأته ويجعله يصغي إلى قبول الحق فإما أن يقبل وإما أن لا يقبل المهم فقولا له قولا لين لعله يتذكر أو يخشى فالأمور لها سياسة ولها ضوابط ولها حدود ونحن لا نستورد لا نستورد مذهبنا ومنهجنا من عادات الكفار ومن فوضى الكفار لأنه ليس بعد الكهر وإنما نستورد منهجنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما عليه جماعة المسلمين فهذه هي البيع وأهميتها وأنها هي التي ينعقد بها, ينعقد بها الحكم بين الناس بالبيعة بالطرق التي ذكرناها نقلاً عن أهل العلم وهذا ما يلزم بعد البيعة ما يلزم المسلمين بعد تمام البيعة من السمع والطاعة والنصيحة وعدم الإساءة إلى أولاة الأمور واتخاذ أفطائهم سلماً للنيل منهم بل نحن لا نرضى بالأخطاء لا من ولاة الأمور ولا من غيرهم ولكن يعالج الأمور بحكمة وبروية لأن الأمور إذا عولجت بغير حكمة نتج عن ذلك الضرر العظيم وتفاقم الأمر الخطير وأيضا هذه الأمور لا يجوز أن يدخل فيها من هب ودب وإنما هذه الأمور توكل لأهل العلم وأهل البصيرة الذين يعالجون الأمور على ضوء الشريعة فمن لحظ شيئا فإنه يبلغ أهل العلم ويبين لهم ما رأى أو ما سمه وأهل العلم يتولون علاج هذا الأمر وإن كان الإنسان لفصله يستطيع أن يصل إلى ولاة الأمور فإنه يبلغهم مشافهة بينه وبينهم فهذا هو الطريق الصحيح وهذا هو العلاج الناجح وأما غير ذلك فإنه الفوضى والشر خلال الكلمة وتفرق الجماعة وبالتالي يحل بالمجتمع ما حل بالمجتمعات الفوضوية وأنتم تشاهدون الآن ما حل بالمجتمعات التي ليس لها ولاة أمور تعلمون هذا في العراق تعلمون هذا في الصومان تعلمون هذا في الأفغان كل هذا نتيجة لأنهم ليس لهم ولاة أمور وإنما أصبحوا عصابات وجماعات كل جماعة تريد أن تستقل بالأمر وتنتصر على الوخاء وما زالوا كما تعلمون في أخذ ورد ولن ينكشف ما بهم إلا إذا اختاروا ولي أمر منهم ودخلوا تحت طاعته وانقادوا لبيعته عند ذلك يدفع الله عنهم الشر فأولاة الأمور جنة كما في الحديث جنة جنة يتستر من ورائها المسلمون يدفع الله بهم من الشرور ومن كيد الأعداء ما لا تعلمونه أو تعلمونه فهم جنة لمن ورائهم فلا يستهانوا بهم أو يحطوا من قدرهم بل الواجب الدعاء لهم الدعاء لهم بالتوفيق دعاء لهم بالهداية الدعاء لهم بالإعانة ولهذا يقول بعض السلف إذا رأيت الرجل لا يدعو لولاة الأمور فاعلم أنه عنده نزعة خروج عنده نزعة خروج يعني هذا شأن الفواري فكيف بالذي يدعو على ولاة الأمور الذي يدعو على ولاة الأمور هذا أشد من الذي لا يدعو لهم ويسكت الواجب أن نناصحهم وأن ندعو لهم وأن نتعاون معهم في الخير ونناصحهم عن الشر هذا هو واجبنا جميعا والله جل وعلا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعزل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا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 وكل عليه واجب وكل يعرف مهمته وإذا تضافرت الجهود وتعاون المسلمون ودرسوا دينهم وعقيدتهم عرفوا الحق من الباطل وأما إذا جهلوا هذا الأصل وتلقوا الإرشادات والتوجيهات من المغرضين ومن أصحاب الضغايل فإنها تحصل الكارثة للمسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمات قلتها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما فيها من صواب وأن يغفر لي ما كان فيها من خطأ وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ صالح من فوزان فوزان ما تفضل به ونسأل الله أن يجعله في ميزان عمله الصالح صاحب الفضيلة هل من أسباب التكفير خطرة الذين يطالبون بالانحلال وينادون بخروج المراه ويسبون ويتنقصون من قدر العلماء الذين هم مرجعنا فما رأيكم وما توجيهكم لنا تجاه أمثال هؤلاء الكتاب وفقكم الله هؤلاء على طرفين قيط رأسوا الأول من ينزعون نزعة الخوارج التكفير والتفسيق والتذبيع من غير علم من غير بصيرة فهم يطبقون تكفير. او التبديع أو التفسيق على لا يستحق ذلك لجهلهم وعدم علمهم وهذا خطر عظيم قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا فاسق يا عدو الله وهو ليس كذلك رجع ذلك إليه هذا طرف طرف غلب عليهم الجهل مع غيرتهم وحماسهم لكنهم على جهل فأخير وقعوا في التكفير والتفسيق والتبليع من غير بصيرة وهذا شأن الخوارج من قبل الخوارج كفروا الصحابة كفروا الصحابة كفروا عثمان وعلي والصحابة معهم لأنهم لا يرون رأيهم لأن الصحابة لا يرون رأيهم فكفروه هذه نزعة الخوارج الطرف الثاني الطرف المنزلق المنزلق المتساهل في أمور الدين الذي يريد أن يكون الإسلام اسما بلا مسمى لا يحصل فيه أمر ونهي وحدود وعقوبات على المجرمين ولا يخكم على أحد بالكهر وهو يستحق ذلك ولا يخكم على أحد بالبدعة وهو يستحق ذلك على طرفين قيم فالصنف الأول يطبق الأحكام في غير محلها والطرف الثاني يريد أن يزيل الأحكام نهائياً ولا يريد الله بس أن يقال مسلم اسم بالاسم ويفعل ما يشاء ويقول بفريت الراي فريت الكلمة وإلى آخر ما يقولون وهنا على طرفين قيل والوسط هو الخير الوسط هو الخير وهو اتباع الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة ولكن هذا يحتاج لعلم يحتاج لتعلم يحتاج لتفقه وأخذ عن العلماء لا يأخذ الإنسان العلم من رأسه من كتابه ولا من جاهل مثله وإنما يوخذ العلم عن العلماء في المساجد في المدارس في المعاهد في الكليات حتى يعرف الحقيقة ويعرف الأمر هذا هو العلاج لهذه المشكلة نعم أحسن الله إليكم يقول الغفر الله لكم يا شيخ ما هو رأيكم في من يثبت الشباب المتزمين ويتهمهم بالتشدد لأنهم عمروا ظاهرهم بالسنة لا يجوز التنقص من يريد السنة ويحرص عليها وإن أخطأ إنه لا يجوز أن يتنقص وأن حط لكن يوجه يوجه التوجيه للسليل لأنه يقال أنت تريد السنة وتريد الخير لكن الطريق هو هكذا وهكذا ويشرح له ويوجهه التوجيه السليم ألا هو المطلوب نعم. حفظكم الله يقول هل البيعة للإنسان فيها اختيار فيخلع بيعة من يشاء من الحكام وينتقل إلى بيعة حاكم آخر سواء في بلده أم في بلد آخر إذا تمت البيعة على الوجه المشروع لا يجوز لأحد أن يخرج عليها فإن خرج فهو خالج عن الجماعة وإن فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار فإذا تمت البيعة فلا يجوز لأحد أن يخالفها ولا أن يبايع من شاء لأن بيعة المسلمين تمت وانتهت وانعقدت لا تجوز مخالفتها حفظكم الله هذا سؤال من الإخوة في جريدة الرياض أستاذ علي حظان يقول ظهر في الآوينة الأخيرة من يدعون الإصلاح باسم الدين وقاموا بالإفساد والتفجير وإراقة الدماء وترويع الامني كيف تردون على مثل هؤلاء وما هو توجيهكم للشباب أشرنا إلى هؤلاء لأنهم على طريقة الخوارج الذين خرجوا على أولاة الأمور بل على الخلفة فعثمان وعلي رضي الله عنهما خرجوا عليهم وشقوا عصاء فقطاعه وقاتل المسلمين وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وأخبر عنهم وقال إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم ولذلك قاتلهم علي رضي الله عنه ومعه الصحابة تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فوق الله شرهم عن المسلمين ولكن هؤلاء المتأخرون زادوا على الخوارج لأنهم يفجرون البيوت والمباني وهذا من الإفساد في الأرض هذا زيادة على مذهب الخوارج فهم على مذهب الخوارج يزادوا عليه ما لم يكن عند الخوارج خوارج يبارزون في المعارك يقاتلون من قاتلهم أما أنهم يدخلون في البيوت وفجرونه في الشوارع الشوارع هذا زيادة على مذهب القوارج هذا من الإساد في الأرض والعياذ بالله هذا أمر لا يجوز نعم. حفظكم الله يقول في بلاد الكفر مثل الربية والروسية حين يكون الإسلام ضعيفا هل يشرع المسلمين هناك أن يجتمعوا في الجماعات تحت الأمير الواحد الذي له العلم الشرعي وذلك لتقوية الدعوة ولكي لا يتفرق المسلمون وما حكم البيعة في ذلك الأمير نعم هذا صحيح نسألت الأقليات والتي في بلاد الكبر يجتمعون على خيرهم وأحسنهم ويبايعون بيعة محددة ما هي بيعة عامة إنما هي بيعة محددة في مكانهم وفي جماعتهم وهذا ما يسمى بالمراكز الإسلامية هذا لا بأس وهذا من مصلحة المسلمين في تلك البلاد نعم أحسن الله إليكم يقول هل معصية ولي الأمر المباشر مثل المدير في الدائرة ونحوي مثل معصية ولي الأمر الأكبر من حيث الإثم نعم هذا من معصية ولي الأمر لأن هذا نايت عن ولي الأمر المدير نايت عن ولي الأمر يجب طاعته في الأنظمة الحكومية التي ليس فيها معصية إنما هي للمصالح تنظم المصالح وتدفع المفاسك يجب طاعة المدير تبعا لقاعة ولي الأمر لأنه نائب عنه في هذه الدائرة نعم حفظكم الله هذا يقول رجال الأمن يقوم بجهود مباركة في هذا الوطن خصوصا مع هذه الفئة أرضا نريد كلمة وحث لهم والدعاء لهم حفظكم الله نسأل الله أن يعين كل من ناصر الإسلام والمسلمين ودافع عن فرماتهم ولا شك أن رجال الأمن قاموا أو يقومون بواجب للدفاع عن المسلمين وعن فرماتهم المسلمين وهم من أبناء المسلمين ولله الحمد فلهم الأجر إن شاء الله وواجبنا أن ندعو لهم ثم نعلم أن الأمن أن كلنا رجال أمن في الحقيقة كلنا رجال أمن نتعاون معهم الأمن منه لهم هم لنا الأمن للجميع فلماذا لا نتعاون معهم فيما نستطيع لدفع الشر ودفع الضرر عن المسلمين فالأمن للجميع والواجب على الجميع نعم. حفظكم الله يقول يذكر بعض الكتاب أن ولي الأمر الذي تجم مبايعته هو, هو ولي الأمر العادل أما ولاة الجور والظلم فلا تنعقد بيعتهم ولا تجب طاعتهم على خلاف السنة نبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعتهم وإن جاروا وإن ظلموا ما لم تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله سلطان هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فأخطاء ولاة الأمور لا تجيز الخروج عليهم إلا إذا بلغت حد الكفر وكان هناك استطاعة في استبدالهم ما إذا لم يكن هناك استطاعة فأيضا يجب الصبر حتى يأتي الفرق أما أننا نتخذ من أخطائهم سبيلا للنيل منهم والتقليل شأنهم وإلى آخره فهذا كما أشرنا في الكلمة أن هذا الأمر يترفب عليها ضرار كبيرة ولا يجوز ولا يجلب خيرا ولا يدفع شر وإنما يحدث فتنة ما يشترط في ولي الأمر أن يكون كاملا فيها أخطأ فيه لكن ما دامت الأخطأ دون الكفر فإنها تتحمل لأن الصبر عليها أسهل من الخروج الذي يشق عص الطاعة ويسفك الدماء ويحل الكلمة ويصلط الأعداء على المسلمين نعم يقول حفظك من الله يتردد قول عند بعض طلبة العلم أن مسألة الخروج على ولي الأمر مسألة خلافية فما رايكم جزاكم الله خير انا مو طالب علم اللي يقولها هذا طالب فتنه اللي يقولها الكلام طالب فتنه ليس طالب علم ما فيها ما هي خلافيه هذا بالاجماع تجب طاعه ولاه الأمور ما فيها خلاف قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقال عليه الصلاه والسلام اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد فأين هذا اللي يقول إن إنه مسألة خلافية هذا إما أنه جاهل وإلا مظلل نعم يقول أحسن الله ويريكم نحن نعيش في جمهوريات مختلفة غير عربية ومعظم الناس هناك المسلمون السؤال هل يعتبر رئيس الجمهورية ولي الأمر للمسلمين ولي الأمر على بلده وأنتم تحت ولايته وأنتم تحت ولايته وكما سبق تمكنتم من اجتماعكم على واحد لنظم أموركم لنظم أموركم من جهة الفتوى ومن جهة الأمور والطلاق والنكاح والأمور هذه فهذا واجباً على المسلمين يكون اجتماع مصغر للمسلمين في تلك البلاد للضرورة كما أن الجماعة في السفر يؤمرون واحد عليهم هذا السنة يؤمرون واحد عليهم لجل ما يختلفون ولا يصير بينهم شقاق هذه هذا هذه ولاية موقتة حسب الضرورة نعم حفظكم الله يقول ما حكم الاستعانة بالكفار على مسلمين اعتدوا على مسلمين لا يجعل الاستعانة بالكفار على المسلمين إنما الخلاف الاستعانة بالكفار على الكفار أما على المسلمين فلا يجعل نعم حصل الله إليكم يقول السمع والطاعة لوري الأمر هل هو مشروط بانعقاد مبايعته ما يكون ولي الأمر إلا, إلا صار تمت مبايعته نعم حفظكم الله يقول ما قولكم لكن مبايعة من كل واحد لا منه أهل الحل والعقد إذا بايعه أهل الحل والعقد لزمت طاعته على الجميع نعم وهنا حفظكم الله يقول من هم أهل الحل والعقد هل هم العلماء أم العكر فكرناهم بقلنا الحل والعقد هم العلماء والأمراء وأصحاد الرأي للدولة نعم ما قولكم في مبايعة الفئة الضالة لأحد أسرادهم تحت الكعبة فلمن يندري تحت نظام الخوارج والخروج على ولي الامر اذا يعون واحد في في ولايه ولي امر المسلمين وعند الكعبه ايضا هذه محاربه لله ولرسوله في اقدس مكان والعياذ بالله الخوارج ما سووها لا جاوا ضايعون عند الكعبه الخوارج وهم خوارج ما جاوا ضايعون عند الكعبه هذا من انتهاك حرمات الله ومن انتهاك الكعبه لكن هذا نتيجة الجهل والعياذ بالله الجهل يفعل بصاحبه أشد من هذا أكثر من سؤال حفظكم الله عن مسألة الذين بعض الشهاب الذين يصدر منهم سبل العلماء وانتقاص منهم إما لاختلافهم في الرأي معهم أو لغير ذلك وربما اتهام مياتهم فما توجيهكم حفظكم الله اولا نسأل هل هؤلاء علماء لو أنهم علماء صحيح ما تنقص الله هذا يدل على جهلهم والجاهل ما تقدر نكتب فالضبط هوته جاهل هذا الذين يسبون العلماء هؤلاء جهة لو كانوا علماء ما سبوا العلماء فهؤلاء ليسوا في شيء ولا يلتفت إليهم وأهل العلم لهم قدرهم وهم وراثة الأنبياء فما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم والعلماء هم في طليعة أهل السنة والجماعة ولله الحمد نصوصا في هذه البلاد وفي البلاد الأخرى العلماء الذين على الحق وعلى منهج السلف لا يضرهم من خللهم ولا من خلل لأنهم من الفرقة الناجئة نعم يقول هل يكفي إرسال برقية للإنكار لولي الأمر نعم برقية تكفي البرقية وهي من وسائل تبليغ ولي الأمر نعم يقول هل يزكى الإنسان الصالح بمجرد شهرته بين الناس أو بكثرة عبادته وظهوره بمظهر الصلاح تزكية شهادة التزكية للشخص شهادة والشهادة لا تجوز إلا عن علم قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون من شهد بالحق وهم يعلمون فلا بد أن تكون الشهادة عن علم بالشخص لا يكفي ما يظهر لك حتى تعرف باطنة وظاهرة وتزكيه موجب ذلك أما إن كنت تجهله إنك تسكت عنه لا تمدحه ولا تذمه لأنك ما تعرفه نعم قل هل هناك خصائص خص بها ولي الأمر في الدين عن سائر المسلمين ولي الأمر من المسلمين الله واطئه رسوله أو الأمر منكم فهو من المسلمين يجب عليه ما يجب على المسلمين ولكن هو يختص بمجوب السمع والطاعة له للمعروف ويختص بأنه هو الذي يتولى تنفيذ الأحكام وهو الذي يولي الأعمال من يقوم بها هذا من اختصاصاته ولي الأمر له اختصاصات مذكورة لكتب العقايد وهو الذي يأمر بالجهاد ويقوده أو يؤمر عليه هذا من اختصاصات ولي الأمر حفظكم الله يقول هل صحيح ما روي عن الشافعي؟ قوله لا طاعة لولي أمر عطر الجهاد ما أظن الشافع يقول هذا الكلام الجهاد حسب الامكان يا أخي حسب الإمكان الجهاد إذا توفرت شروطه وإمكاناته وانتفت موانعه يقام أما إذا لم تتوفر شروط الجهاد ولا إمكانياته فإنه يؤجل إلى وقت آخر نبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما كان يجاهد فلكان منهي عن الجهاد في مكة فلما هاجر أمر بالجهاد الأحوال تختلف نعم الله كثير من الأسئلة صدرت بقولهم إنا نحبك في الله هذا يقول حدث, حدث وخبر جعل الناس يدوكون فيه ويغلط أقوام ويرجح ويكذب أقوام آخرون هو ما ذكروا من الأصوات التي سمعت من فريق علم روسي زعموا أنهم سمعوا أصوات من تحت الأرض وفسر بعضهم أن هذا هو من أصوات الذين يعدبون في قبورهم نحن نؤمن بعلاب القبر وهو من عقيدتنا قبل أن تأتي خرافة الروس هذا فاللي ما هم نؤمن بعلاب القبر إلا لما جاءت خرافة الروس ويترك العدله هذا في إيمانه نظر فنحن نؤمن بعلاب القبر ولا ونصدق به بموجب النصوص من الكتاب والسنة ولا نلتفت إلى قول الروس أو غيرهم نعم يقول حفظك الله أنا مقيم من بلد عربي فهل ولي أمري رئيس دولتي أم من أراه من ذاتين يقول أنا مقيم من دولة عربية فهل ولي أمري رئيس دولتي أم من أراه من ذاتين من ولاة المسلمين ولي, أمرك ولي البلد الذي أمسه فإذا كنت في هذه البلاد فولي أمر هذه البلاد له الولاية عليك لأنك دخلتها بالالتزام بالنظام والدخول تحت حكم هذه البلاد إذا ذهبت إلى بلادك هو لأمرك من كان في بلادك نعم أحسن الله إليكم تقول انا أحد المتعاملين في سوق الأسلم وأضارب بشكل يومي وأحيانا أسبوعي وهناك شركات يوفرون الله يعينك رب. على الخسائق <تصفيق> نعم إذا سوق الأسلم فالله يعينك على الخسائق وعلى ذهاب المال عليك بترك هذا العمل وطلب الرزق في غيره والسعيد من وعظ بغيره نعم أحسن الله إليكم يقول هل يجوز قول الحمد لله للعاطس وهو في صلاة الفرض مع ذكر الدليل نعم نعم يقوله يقول الحمد لله ولو في الفرض لكن ما يرفع صوته به لعموم الأدلة نعم عاط الله عنكم يقول عمل يحكم علي مخاطبة النساء وهن كاشفات الوجوه والأيدي مثل الممرضات مثلا توجيهكم إلي لا تنظر إليهم خاطبهم بدون نظر إليهم غض بصارك وإذا تيسر لك الانتقال إلى عمل آخر وجب عليك أنك تنتقل ولا تبقى فيها لكن إذا تطورت فتقاطبهم من غير نظر إليهم حفظكم الله يقول هل الحجامة داخلة في السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حجامة مباحة علاج مباح لا يقال أنه سنة يولي ما يحجم تاركل بالسنة لا هذا من المباحات والعلاج والأدوية من الأمر مباحة يقول ما رأيكم في من تفوت صلاة الفجر مع الجماعة علما بأنه يوقف المنبه كل ليلة على صلاة الفجر ولكن لا فائدة وهل يعتبر ذلك ممن تسقط عنه لعدر شرعي النائم علما بأنه يدعي كل ليلة بأن يصل الفجر مع الجماعة هذا يمكن أن يسهر واللي يسهر لا يقدر يقوم ولا عنده منبه فعليه أن يبكر بالنوم عليه أن يبكر بالنوم من أجل أن يأخذ حظه من النوم ويستويقظ في آخر الليل هذا هو العذاج ولا يسحر عن الذين يسحرون إلى آخر الليل وليس له عذر إذا استمر على هذا فليس له عذر إنما العذر في النوم الطاري فقط أما النوم المستمر هذا ليس عذرا نعم. حفظكم الله يقول في وقت النوم أقوم بتشغيل قناة القرآن وأنام هل هذا جائز أم يجب أن أجلس عند لأسمع القرآن حتى بتنام نم, نم والقرآن تسمعه لاستيقظ إن شاء الله نعم. أحسن الله إليك يقول الله ما حكم من يأخذ العمرة في الشهر أكثر من مرة لا بأس بلال قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة لا بأس بلال إن شاء الله لكن لا يحرم بالعمرة من مكة إنما يخرج ويحرم بها من الحل من خارج حدود الحرم نعم يقول حفظكم الله زوجة اعتمرت بالنقاب وهي ناسية ولم تذكر أنه لا يجوز إلا في القصيمة يعني بعد عودتهم فما حكم هذا الفعل ليس عليها شيء ما دامت مات بي فعل نعم يقول أنا ساكن في شقة سبق أن سكنها شخص وأهله قبلي وكان لديهم طفل قدر الله ومارف الطفل وهو في الشقة التي أنا ساكن فيها ورحل الشخص من الشقة والآن يقول الرجل أنا أبغى آتي إليك في الشقة وأرش بالغرفة مقري فيه لأن الشيخ قال لي افعل ذلك هذا مخرف من المخرفين والذي أمره من المخرفين لا تطعه ولا تمكنه من دخول غرفتك وقل له هذا منكر هذا الأمر منكر والذي قال لك هذا مخرف نعم. حفظكم الله يقول ما حكم لبس الملابس الرياضية التي عليها أسماء لاعبين غير مسلمين أي جوزة يحمل شعار الكفار وتعظيم الكفار حمل الصور حتى ولو كانت لمسلمين لا يجوز حمل الصور في الحياب لا يجوز لأن هذا من تعظيم الصور وملابستها استصحابها فكيف إذا كانت صور كفار فالأمر أخطر فلا تلبس هذه الملابس نعم حفظك الله الشيخنا يقول هل تكرار المسح على الأعضاء في الوضوء من الغلو والأعضاء ما يتمسح ترسل إنما يمسح الرأس فقط ينصح الرأس أما الأعضاء فتغسل وتبلغ بالماء لكن يمكن يصدها الدلك الدلك أثناء الغسل هل يكفي جراء الماء على العضو أو بد من دنكه الدلك سنة وإجراء الماء على العضو فرق لابد من جريان الماء على العضو فإن دلكه هذا سنة ليجل يتبلغ نعم. حفظكم الله يقول هل المكفرات مكفرات الذنوب مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مضر خطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر إذا اجتنبت الكبائر يقول سؤالي هل إذا كان عند الشخص كبير من كبائر الذنوب وعمل بهذا الحديث يحرم من فضله كذلك ما في حكم المكفرات له أجر الذكر له أجر الذكر أما التكفير للكبائر فلا يحصل إلا بالتوبة تكفير للكبائر لا يحصل إلا بالتوبة أو بعفو الله عنها نعم. والصغير الله والصغير تكفر بأداء الفرائض كما قال جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار زلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات قال صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إلى جنوبة الكبائن فالفرائض تكفر الصغير نعم قول حذرك الله أنا كثير الاحتلام وفي بعض الأحيان أحترم ولا أغتسل إلا مع صلاة الظهر وأصلي الفجر وذلك بسبب برودة الماء أولا لكثير الاحتلام لماذا لا يتزوج قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج لكن يتزوج إنه غض للبصر وأحصن للفقد ثانيا إذا كان الماء شديد البرودة ولا تتحمله ولا تتحمله وليس عندك ما تسخنه به من حقب أو غاز أو كهرب ما عندك ما, ما تسخن به وهو شديد البرودة لا تستطيع فتتيمم تتيمم بالتراب وتصلي كما فعل عمر بن العاص رضي الله عنه في بعض أسفاره نعم يقول صليت صلاة العشاء وكان على ثوب دم يسير فهل صلاة جائزة مع العلم أن أني لم أكن أعلم بوجود الدم إلا بعد الانتهاء من الصلاة إذا صليت وعلى بدنك وثوبك نجاسة ولم تعلم بها حتى فرغت الصلاة وصلاتك صحيحة ولكن تغسل النجاسة للمستقبل نعم يقول هل يسقط ذنب الغيبة بالكامل إذا أخبرت المغتاب لذلك وصفح عني نعم إذا سمع سقط بهم لكن لا تعود لمثل هذا يقول هل استهزاء ببعض الحركات التي يقوم بها بعض الملتزمين أو الملتحين هل هو استهزاء بالدين هذا يحكمل إن كان قصده الدين واللحية هو أمور الدين فهذا استهزاء بالدين أما إن كان قصده الشخص هذا كبير كبير من كبائر الذنوب لأنه ما يجوز أن تسخر من المسلم وتتنقص المسلم لا يسخر قوم من قوم سيكون خيرا منه ولا نساء من نساء عسى يكوننا خيرا منه السخرية لا تجوز لكن إن كانت سخرية بالدين فهذه ردة قولها بالله وآياته ورسوله كنتم تستهدئون لا تعتذئون قد كفرتم بعد إيمانكم الاستهزاء بالدين هذه ردة عن الإسلام أما الاستهزاء بالأشخاص هذه كبيرة من كبارد الجنة سؤال خير يقول يغفر الحلف بين الزوج وزوجته عند بعض الأشياء ولكن الزوج يغير كلامه ويسمح لها ببعض الأمور بعد الحلف لأنه كان في حالة غضب أو ما أشبه ماذا يلزمه إذا كان الغضب شديدا فإن اليمين لا تنعقد مع الغضب الشديد أما إذا كان الغضب ليس شديدا ويتصور ما يقول فإنه تلزمه الكفارة لا. شكر الله لشيخنا ما تفضل به ونسأل الله نجزيه عننا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء وأنتم شكر الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزى الله مفضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيهات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحياتي اخوانكم في موقع التوحيد التوحيد دوت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته